ف الذَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَاوا سَلَ مَمْ طَالَئِ مِنكُمْ وَجِلُون قَاوا لَا تَوْجَلإِ نُ بَششّرُكَ بِغُول مِن عَلِيم قَا أَبَ الشَّرْتُمُونِي عَلَ أَمْ مَّ السَّنِيَكِبَرُ قَاوا بَالشَّرْناَاكَ بِالحَبِّ فَل تَكُمْ مِنَ الْ القانقين قَالَ وَمَ قَنَبُ مِ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الَّّلُ قَالَ فَمَا خَقبُكُْ أَُّهَالمُرسَلون قَاون انما ارسلنا الى قوم مجرمين الا اهل لوط ان لم ننجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغاويه فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمثعون وأتيناك بالحق وإنا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 مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيتي فلا تخضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين